الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أيها الإخوة وكذلك نحيي الإخوة الذين يتابعوننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا نواصل التعليق على رسالة وصول التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا في الدروس السابقة من خمسة أقسام من أقسام هذه الرسالة المقدمة والنوع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كذلك اليوم إن شاء الله سنتحدث وسنعلق على ما أورده في الأنواع المتعلقة بالمعاني المتعلقة بالأحكام المعاني المتعلقة بالأحكام قال ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام فنقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى ثم نشرح هذه الأنواع وهي من الأنواع المهمة في هذه الرسالة فضل ما خص من السنه الخامس ما خص من مسلنا هو عزيز ولم يدد إلا قوله تعالى حتى يعطون نزل ومن أصلافها والعاملين عليها حافظوا على الصروات خصت ان والمقاطن الناس لا خصت عندكم الكتاب قلت لكم أمس أخطاءه كثيرة ليتهم يعيدون طبعه ضبطه نعم لأن هذا يتعلق بما خص القران القران يخصص السنه فهذه الايات خصصت امرت قال خصت الله فيك انتهى ما اورده المؤلف في هذا القسم أو في هذا النوع العام ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو يعتبر من أهم أنواع هذه الرسالة وهو نوع أصولي مباحثه من مباحث الأصول من المباحث المشتركة بين الأصول وأصول التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث كذلك لأنها تتعلق بالأدلة أدلة الكتاب والصنة وهذا يبحث أصلاً في أصول الفقه وأكثر ما يؤخذ في هذه الموضوعات في كتب علوم القرآن يؤخذ من كتب أصول الفقه في الأصل لكنهم يبحثونه في علوم القرآن من الناحية القرآنية فقط من حيث دليل القرآن ويقصرون الأمثلة على القرآن وإلا فمباحث العموم الخصوص والمباحث الأخرى مباحث عامة قال المؤلف رحمه الله ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام ثم قال وهي أربعة عشر العام الباقي على عمومه ومثاله عزيز ولم يوجد لذلك الا والله بكل شيء عليم خلقكم من نفس واحده هذا النوع الاول العام الباقي على عمومه العام أيها الاخوه هو اللفظ المستغرق لما وضع له أو لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعه بلا حصر يقولون في تعريفه الاصوليون يقولون العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعه بلا حصر فهو لفظ يستغرق جميع ما وضع له دفعه يعني لإخراج المطلق الذي يدل على العموم لكن لا دفعه واحده مثل لو قلت اذا قلت لك اذا جاء طالب فاكرمه طالب يشمل كل طالب اليس كذلك لكن يشملهم دفعه واحده لا اما العام فيشمل الجميع دفعه واحده بلا حصر طيب طبعا هو ثلاثه انواع كما اورد المؤلف هنا عام باقي على عمومه وعام مخصوص وعام مراد به الخصوص جعل النوع الأول للعام المراد به العموم قال وهو عزيز مثاله عزيز المقصود بالعام المراد الباقي على عمومه يعني الذي لم يخصص باقي على عمومه لم يخصص شيء باقي على عمومه قال ومثاله عزيز ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم خلقكم من نفس واحدة قال في الشرح اللي هو إيش الشرح إتمام الدرايه قال ومثاله عزيز إذ ما من عام من إلا وخص طبعا هذا الكلام فيه نظر سيأتي فقوله سبحانه وحرم الربا عام اللي كذلك ذلك الربا يعني كل ربا حرام خص منه العرايه خص منه العرايه بيع العرايه وش العرا وش هو بيع العرايه هذا او عرايه بيع الرطب على النخل بالتمر فيما دون خمسه اوسق وله شروط معروفه طبعا لما تبيع الرطب في, في على رؤوس النخل بالتمر لا يمكن ان يتماثلا هما جنس واحد ومن شرط الجنس الواحد التماثل لا يمكن هو بالخرص يعتمد على القرص التقدير فلا بد ان يكون فيه تفاضل فيعفى عن التفاضل لحاجة الناس اليه بالشروط المعروفه في الفقه فيقول يعني ما من عام الا ويتصور فيه الخصوص طيب حرمت عليكم الميته هذا عام قال خص منه خص من عموم المخاطبين المضطر إن عندنا عموما عموم المخاطبين من, من المكلفين أو قل من المسلمين الذين يمتثلون الأمر خص منهم المضطر وخص من الميتة بعض أنواعها كالسمك والجراد هذه غير محرمة فيقصد بهذا أنه ما من عام إلا ويدخله التخصيص ولذلك قالوا إن مثاله عزيز وهذا يمكن أن يقبل في الأحكام لأنه ما من عام في الأحكام في الغالب إلا ويمكن دخول التخصيص فيه مثلا لما يخاطب الله الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الناس عام صح قابل للتخصيص ولا لا يخرج منه غير المكلف غير العاق لجنون أو صغر هذا معنى كلامهم إذ ما من عام إلا وقد خص لكنه في الحقيقة كثير وخاصة في باب الإخبارات في العقائد وكذلك بعض الأحكام الفقهية عامة لم تخصص وسيذكر أمثلة قال ولم يوجد لذلك مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله إلا قوله أو إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم طبعا والله بكل شيء عليم لها نظائر كثيرة طيب إن الله لا كل شيء قدير كان الله بكل شيء محيطا ونظائرها أي عموم يتعلق بالإخبار عن الله فهو عام لأن الله لا يخرج من علمه شيء ولا من قدرته شيء فهذه أمثلة إذا ليس مثال واحد كما ذكر له نظائر كثيرة قال فإنه تعالى عالم بكل شيء وكذلك قدير على كل شيء إن الله على كل شيء قدير ومحيط بكل شيء قال عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة يش العموم وين هنا في المخلوقين خلقكم كلكم هل يخرج من الخلق أحد هل يخرج طبعا من, من المقصود البني آدم هل يخرج منهم أحد يقول ما, ما يخرج أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم كلهم من ذريته فلا يخرج أحد قال والظاهر اي من ذلك ايضا حرمت عليكم امهاتكم فهذا ايضا مثال حرمت عليكم امهاتكم امهاتكم, أمهاتكم هنا عموم لانه اضيفت هل يخرج من الامهات احد او جنس لا كل الامهات قال الايه فإن فانه من صيغ العموم أو فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها فكل ام حرام من حيث النكاح في في باب النكاح يعني نكاح امهاتكم فهذا ما يتعلق بالعام الباقي على عمومه ويستدرك على المؤلف ما أورده بقوله وهو عزيز بل هو كثير واستدرك الإمام بن القيم وغيره نصوا على كثرة الأمثلة في هذا طيب هل تأتون بأمثلة أخرى؟ تستطيعون تأتون بأمثلة لم تخصص باقي على عمومها؟ غير غير الأسماء والصفات ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا أحد العموم صح؟ ليش عموم؟ في سياق النبي ومن أهم باحث طبعا العموم معرفة سياق العموم فهذا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هنا ثلاث عمومات صح؟ ثلاث عمومات ثلاث ألفاظ تدل على العموم كل النكيرات الثلاث تفيد العموم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس أي نفس لنفس أي نفس شيئا اي شيئا هل فيه استثناءات؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كثيرا ال... وين العموم لأنها مضافة إلى مضافة. النعمه من صيغ العموم يعني إذا أضيف إلى ضمير وإن تعد نعمة الله أضيفة إلى الله لا تحصوها كل نفس ذائقة الموت كثيرة إذن هي كثيرة لا كما أورد وهذا على كل حال الأمر فيه سهل ويفيد طبعا استخراج قواعد عامة كلية كل الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم فهو عام باقي على عمومه النوع الثاني والثالث الثاني هو العام المخصوص والذي يليه العام المراد به الخصوص قال المؤلف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص نوعان هو قال الأول كثير الذي هو العام المخصوص كقوله ام يحسدون الناس والثاني عفوا والثاني اللي هو العام المراد به الخصوص يفهم منه القله يعني قوله ان الاول كثير يفهم ان الثاني ليس بكثير والثاني كقول ام يحسدون الناس الذين قال لهم الناس ام يحسدون الناس ما المقصود بالناس هنا فقط محمد الناس يعني واحد محمد فهو عام لف لكن يراد به واحد الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود او نعيم بن مسعود قال لهم الناس ان الناس يعني قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم ومثله يذكرون بعضهم يعني مثال اخر ثم افيضوا من حيث افاض الناس في الإبراهيم عليه السلام من حيث أفاضى الناس فهذه وأحيانا يطلق جمع ويراد به واحد يعني فهذا هو المقصود بالعام المراد به الخصوص قال المؤلف في الشرح طبعا ذكر والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز وأن قريرة الثاني عقلية ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول. طبعا الأول كثير نعود أهم باحث العموم والخصوص في الأول العام المخصوص قال الأول كثير كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وين العموم؟ مطلقات كل مطلقة. طيب هل كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء؟ خصصت بماذا؟ العموم هنا طبعا هو من أشهر الامثله التي تورد في العموم المخصص أو المخصص خصص بثلاث أو بايتين على وجه العموم أخرجت أربعة أصناف وفي صنف خامس يعني يخرج من عموم المطلقات خمسة أصناف من المطلقات من يذكرها الحامل الآيسة من, الحي... من المحيط والتي لم تحض للصغر، والتي لم يدخل بها والخامسة ها متوفة واش دخل المتوفى في الطلاق نحن نتكلم على الطلاق ولا ما فيه هم الأمة حسنت الأمة طبعا الأمة أخرجت بالقياس يعني قياسا أن الأمة عليها على نصف على المحصنه فأجمعوا على أن الأمة تعتد إذا طلقت حيضتين لأن نصف واحد نصف والحيض ما يتشذ طيب الأصناف الأربعة القرآنية اللي خصت في القرآن في صنف آيات الأحزاب لغير المدخول بها يا ايها الذين آمنوا إذا ركحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة والثلاث الباقيات جمعنا في آية واحدة واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمد أجلهن أن يضعن حملهن إذن هذا مثال للعام الذي خص طبعا والمخصص إما متصل وإما منفصل على تفصيل مذكور في كتب اصول الفقه ليس هذا محل إضاحة هل تذكرون امثله اخرى طبعا كثير هو قال كثير هاتوا ميزات تفضل حرمت الميته ذكرها قبل قليل خرج منها السمك والجراد والدم خرج منه الكبد والطحال هاتوا مثال اخر كثير لا هذا سيأتي له مبحث خاص خلنا في تخصيص القرآن من المهم أن يكون عند طالب العلم رصيد من الأمثلة خلاص قفلت يعني ما هي كثير على كلام كيف هذا نسخ سيأتي بالحامل جميل المتوفى على زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا ويذرون ازواجا هل ازواجا هنا عمو من صياغ العموم هل طبعا فيه معروف ان النكره في سياق النفي النكره تفيد العموم اذا كانت في سياق النفي او الشرط هل تفيد النكره العموم احيانا اذا كانت في الاثبات تفيد تفيد الاصل انها ما تفيد من دلاله الوضع ما تفيد العموم لكن تفيد من دلاله السياق فقد تفيد هذه نبه عليها الشنقيطي في مذكره اصول الفقه المعروف أن النكرة في سياق الاثبات يقولون تفيد الاطلاق لكن قد تفيد العموم بدلاله السياق فالسياق قد يجعل النكره في سياق الإثبات للعموم مثل علمت نفس ما احضرت نفس هنا ليست في سياق نفي ولا شيء علمت نفس في سياق اثبات ومع ذلك تفيد العموم فيمكن هنا أن يقال ازواج عموم على كذا فخرج من الازواج الحامل فالحامل اذا توفي عنها زوجها لا تتربص أربعة أشهر وعشرة وإنما حتى تضع حملها طبعا الأمثلة كثيرة ومن المهم في هذا الباب في أي حكم عام النظر هل خصص أو لا وأكثر الضلال في الفرق نشأ بسبب حمل بعض الآيات على عمومها وهي مخصصة أهل الوعيد الذين يحملون الوعيد على العموم الكافرين أو أهل الفسق والقاتل أو يحملون مع أنه مستثنى منه من تاب، ففيه تخصيص يعني كثير من العمومات ولذلك يقولون في الأحكام ما من عام إلا وهو وقد خص يعني بنوع من الـ يعني الـ الإطلاق هذا فيه نظر لكن أكثر العمومات مخصوصة فمن المهم قبل أن تنظر في الدليل وتأخذ الحكم منه أن تنظر هل هو مخصص أم لا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم بيوتا هنا خصص بمخصصات متصلة ومنفصلة بيوتا اليس نكر في سياق النهي يفيد العموم بيوتا أي بيوت فخص بمخصصين متصلين الصفة والغاية غير بيوتكم هذا مخصص بالصفه وحتى الغايه وخص بمخصص اخر منفصل في نفس السياق وهو ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم في سوره في سوره الشوره ويستغفرون على الملائكة ويستغفرون لمن في الارض هل الملائكه يستغفرون لكل من في الارض للمؤمنين بدليل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا فالأمثلة كثيرة جدا العام المراد بالخصوص ذكرنا الأمثلة ايش الفرق بينهما أورد المؤلف التفريق بينهما في قوله والفرق بينهما أن الأول حقيقة اللي هو العام المخصوص لأن عمومه مراد لكنه خصص والثاني قال لانه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لانه استعمل من اول وهله في بعض ما وضع له الاصل ان الناس وضعوا لايش للعموم لو قلنا الناس ماذا تفهم من اول وهله هل تفهم واحد ولا العموم فلما حمل على واحد وقيل يراد به واحد قالوا بانه من المجاز كما مر معنا بالامس هو وضع استعمال اللفظ بغير ما وضع له ابتداء قال الفرق الثاني قرينه الثاني عقليه وقرينه الاول لفظيه يعني مخصص الثاني عقلي عقلي ما فيه مخصص آخر وإنما بالعقل عرفنا أن المراد واحد العقل مأخوذ من النظر في الدليل والحادثة والواقعة أن المقصود شخص واحد أو عدة أشخاص يعني هو عام مراد به الخصوص سواء كان واحد أو أكثر أما الأول فقرينة تخصيصه لفظية قال لفظية من شرط استثناء طبعا المخصصات المتصلة يقول الشرط استثناء الصفه بدل البعض من الكل الغايه هذه كلها لفظيه مخصصات يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس ايش هذا من العام المخصوص ولله العام المراد به الخصوص ولله على الناس يحج البيت الناس لا هو عام الاصل أنه حتى على الكفار بس أنه طبعا مساله مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هم سيعاقبون على عدم الحج وإن كان لا يصح منهم لكن هل هو عام مخصوص ولا مراد به الخصوص مخصوص عام مخصوص بالبدل ببدل البعض من الكل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يسمونه بالبدل بدل البعض من الكل والغاية ذكرت لكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى والاستثناء الا الذين تابوا والذين يربون المحصناتكم الا الذين تابوا كثير والذين لا يدعون مع الله لا اخر ولا إلا الذين إذا قيل ذلك من المخصصات اذا المخصص هنا لفظي ولا عقلي لفظي سواء كان متصل أو منفصل في موضع آخر كدليل آخر هذا قال أو نحو ذلك ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الاثنين ايش معنى كلام هذا؟ وقليله الاول لفظيه من شرط ويجوز ان يراد به واحد بخلاف الاول يعني ويجوز في الثاني اللي هو العام المراد بين الخصوص ان يراد به واحد كما في الاثنين ايش معنى الاثنين يعني المثالين يعني المثالين اللذين ذكرهما فلا بد ان يبقى اما الاول لا بد ان يكون اقل الجمع لا بد ان يكون لأن الجمع لابد معتبر هنا أقل الجمع اثنين أو أكثر هذا ما يتعلق بالنوعين الثالث الثاني والثالث العام المخصوص والعام المراد بين الخصوص اتضح اتضح يا اخوان واضح ومباحث العموم والخصوص كما قلت لكم من أهم مباحث الأصول والتعامل مع الأدلة لابد لطالب العلم أن يحرص على تعلمها وخاصة ما يتعلق بالصيغ والمخصصات حتى لا يقع في الخطأ عند التعامل مع الأدلة لأنك عندما تتعامل مع الدليل لتستخرج منه الحكم تسلك أربع مسالك يعني خطوات الأول هو الثبوت طبعا هذا خاصة في السنة من القرآن فتجاوزه هل النص ثابت ولا لا ثم بعد الثبوت المعنى ما معنى النص ثم الحكم الذي دل عليه النص هل نكتفي بهذا نأخذ نص ونفهم معناه ثم نأخذ الحكم الذي دل عليه النص ونقول الحكم كذا لا الوجه الثالث طبعا الوجه تأخذ منه حيث وجه الدلالة من الفهم المرتبة الرابع وهي المهمة هنا النظر إلى مجموع الأدلة لأنك قد تأخذ حكما من دليل وتقول يجب كذا لأن الدليل يوجب كذا في أدلة أخرى تستثني أو تنسخ أو تخصص أو تقيت فلا يجوز إطلاق الحكم أو أخذ الحكم من الدليل وحده دون النظر إلى مجموع الأدلة وأكثر الخطأ يقع من هذه الحيثية فلا بد ولذلك يشترطون أن يكون حافظا للقرآن عارفا بالسنة حتى لا يذكر حكما هو في الحقيقة قد خص في موضع آخر أو قيد أو نسخ فلا ننظر إلى الدليل وحده فقط وإنما ننظر إلى مجموع الأدلة ثم النوع الرابع ما خص بالسنة ما خص من القرآن بالسنة قال ما خص بالسنة هو جائز وواقع كثيرا وسواء متواترها وأحدها قال في الشرح ما خص من الكتاب بالسنة هو جائز خلافا لما لمن منعه قال قال تعالى وأزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ايش المقصود بهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين وإذا كان يبين فله أن يخصص فالسنة لا أن تخصص القرآن بالمناسبة ما دام تكلمنا قبل قليل في العموم والخصوص هذه الآية فيها عموم ما هو مر معكم الذين درسوا اصول التفسير ابن تيميه يحتاج بهذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى كلامه بيّن للناس معاني القرآن كله لأنه قال لك لتبين الناس ما نزل لا ما ما لتبين الاسماء الموصوله من صيغ العموم لتبين للناس ما نزل اليهم ما ما ليس من الفاظ العموم صيغ العموم هل بين هل العموم باقي على العمومه ولا مخصوص ولا مراد به الخصوص يلا تطبيق هذا تطبيق عملي الثلاثة الانواع السابقة ايش تقولون باقي على عمومه فنقول بين النبي صلى الله عليه وسلم كل معاني القران ولا مخصوص ولا مراد به الخصوص ايش المراد به محتاج الى بيان محتاج إلى بيان هذا مراد به الخصوص ولا مخصوص لا مخصوص هو عام مخصوص وخص في نفس السورة في نفس اي سوره هذا نحن ايش قال الله بعدها بقليل وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه يعني فهم ما يبين كل شيء يبين ما اختلفوا فيه يعني حصل فيه اشكال يحتاج الى بيان اذن هذا من امثله العام المخصوص هو أورد هنا للاستدلال به على أن السنة تخصص القرآن لأنها بيان له قال وواقع كثيرا في امثله كثيرة لهذا قال وسواء متواترها وأحادها ونحن لا نحتاج إلى هذا لأن عندنا المتواتر والأحاد إذا ثبت فهما بمنزلة واحدة وإن كان المتواتر أعلى وأقوى وذكرنا لكم بأن هذا التقسيم يعني طالع ولم يكن معروفا عند السلف عند اهل السنه والجماعه يكفي في أخذ التعامل مع الدليل ان يثبت سواء كان متواترا او واحد ويفيد في العقائد وفي الاحكام قال مثال ذلك تخصيص وحرم الرباب العرايا الثابت في حديث الصحيحين ورخص في بيع العرايا ثابت في الصحيح ومثاله ايضا حرمت عليكم الميته والدم أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحان هذا خصص الميتة والدم قال طبعا تكلم عن الحديث وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى كل أولادك بناء على الدليل يستحقون الارث إلى آخر الآيات الأب والأم يرثون الزوجة والزوج يرثون هل ورد في الآيات تخصيص لها ب نوع معين من الآباء او لا وإنما ورد في الأحاديث أن المسلم لا يتوارث أهل ملتين إذا خرج من الوال من الأولاد الكافر وكذلك الزوجة وكذلك الأب والأم إذا اختلف الدين فلا توارث وكذلك القاتل لا يرث القاتل مجموع السنة أو اخذ ذلك من السنة مثال آخر نعم ما هو كل سارق يقطع ما هو كل سالق يقطع, يقطع وانما بالقيود التي وردت في السنه فاجلده السنه ولا القران القران منسوخ طيب ترجم على كل حال هل هو يعتبر في حكم السلف في حكم القران لا وصية لوالد. طبعا المسألة هذه فيها خلاف طويل. هل الحكم هناك منسوخ ولا مخصوص منسوخ بآية المواريث ثم خص منه الوالد لا وصية لوالد؟ قال الله تعالى في آية المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم يعني كل ما لم يذكر في الايتين حلال اليس هذا عموم واحل لكم ما وراء ذلك هل خص هذا العموم خص بالجمع بين المراه وخالتها والمراه وعمتها خص بالسنه هذا ورد في السنه على كل حال كما اورد المؤلف الامثله كثيرا الخامس ما خص منه السنه يعني عكسه تخصيص السنه بالقران يعني العموم في السنه والقران هو المخصص قال المؤلف وهو هو عزيز ولم يوجد الا قوله تعالى حتى يعطوا الجزيه ومن اصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات خصت او قل خصصت امرت ان اقاتل الناس وما ابين من حي ميت ولا تحل الصدقه لغني والنهي خصت والنهي عن الصلاه في الاوقات المكروهه يعني كل ايه خصت شيء قال في الشرح ما خص منه اي من الكتاب السنه هو قليل طبعا ليس كثيرا وذكر الأمثلة بصيقة الحصر ولم يوجد إلا طبعا المسألة تحتاج استقراء ولا نستطيع الحصر إلا بعد استقراء تام هل ما فيه إلا هذه أو تحتاج تأمل قال حتى يعطوا الجزية وقوله ومن أصوافها وبالها قال خصت هذه الآيات خصت هذه الآيات أربعة أحاديث فالأولى خصت حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله فانه 살아 في من أدى الجزية ومن لم يؤد الجزية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله هل كل من يقاتل لا بد أن يقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله ولا هناك من يستثنى منهم عدم يعني يترق قتالهم حتى لو لم يقولوا لا إله إلا الله نعم أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فهؤلاء يقاتلون حتى يعطوا الجزية ولو لم يشهدوا أن لا إله إلا الله والثانية من أصوافها وابارها خصت حديث ما أبين من حي فهو ميت يعني ما قطع من حي فهو ميت يعني في حكم الميت لا يجوز الانتفاع به خص الله من عموم ما الأصواف والأوبار والأشعار فإنها تؤخذ من الحي ويجوز الانتفاع بها قال والثالثة والعاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها في من يستحقون الزكاة خصت حديث النسائي وغيره لا تحل الصدقة لغني لغني نعم كل غني لا تحل له الصدقة خص منه بالقرآن العاملين عليها ولو كانوا أغنياء فإنهم يأخذون من الصدقة والرابعة اللي هي حافظ على الصلوات خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في طيب إذا كان الوقت تأخرت عن الصلاة ما صليت فاتت كل فجر استيقظت مع شروق الشمس صلي ولا ما تصلي صلي لقوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فحافظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة مثلا إلى قبل الغروب صلى حتى لو كان الوقت نهي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قال فانه عام في الصلاة حتى في الأوقات المنهي عنها هذا ما يتعلق بهذا النوع ما خص منه السنة يعني ما خص منه القرآن السنة السادس المجمل المجمل ما هو المجمل عرفه المؤلف بقوله ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة والمبين خلافه على كل حال أيها الإخوة الإجمال يرد في القرآن خلافا لمن منعه أو قال لا يوجد يوجد في القرآن أدلة مجملة والمجمل مختلف في تعريفه ما هو, هو قال هنا ما لم تتضح دلالته يعني بكذا. ما لم يتضح معناه ابتداء او ما لم يتضح معناه بنفسه او ما احتمل اكثر من معنى ولم يعرف المراد به تحديدا هذا يسمونه مجمل فيه اجمال وهو وارد في القرآن وفي السنة ويحتاج إلى ما يبينه فلا يعمل به حتى ينظر في مبينه فيعمل به مع المبين هذا هو المجمل المجمل ما لم تتضح دلالته أو ما لم يتضح معناه بنفسه أو ما احتمل أكثر من معنى الإجمال بسبب تعدد المعاني هذا هو الإجمال وبيانه بالسنة الصحيح أن البيان يكون بالقرآن ويكون بالسنة ليس فقط بال... ويكون بالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة الكتابية وبالإشارة أي شيء يتضح به معنى المجمل فهو بيان له طبعا في الشرح لم يتوسع في شرحه عاد نفس الكلام المجمل ما لم تتضح دلالته كثلاثة قرؤ يعني من أسباب الإجمال الاشتراك أن يكون اللفظ مشتركا فيحتاج إلى دليل آخر يبين المقصود من المعنيين فنرجع إلى السنة لننظر ما المراد بالقرء هنا لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر واختلف العلماء في هذا هل هناك امثله أخرى؟ وأقيم الصلاة هل طبعا الإجمال هنا من حيث القيام بال... المقصود بالإقامة وأقيم الصلاة لو لم يرد إلا هذا النص في القرآن قال الله وأقيم الصلاة كيف نقيم الصلاة تستطيع أن تعمل بالنص ما تستطيع ولذلك لابد له من بيان لو قيل, لو قيل لك ابتداء وأقيم الصلاة تقول كيف أقيمها كيف؟ لأن فيه إجماد فيه غموض فيه عدم وضوح فيحتاج هذا النص لذلك بعضهم عرف المجمل هو محتاج إلى دليل آخر لبيانه فبيانه هنا بالقول والفعل من النبي عليه الصلاة والسلام كيف صلى عليه الصلاة والسلام وماذا قال في أحكام الصلاة وقيفية الصلاة طيب وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده لو قيل لك وآتوا حقه يوم حصاده ابتداء ماذا تقول تقول وما حقه وما قدره بين بالسنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء للعشر وفيما سقي بالنضح نص العشر. اللي بيان القدر ما المقدار ما المقدار الذي يخرج إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ترد فيها إجمال وتحتاج إلى بيان حرمت عليكم قال واحلت أحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يترع عليكم إلا ما يترع عليكم يقولون هذا إجمال وان كان قد يقال بانه ايضا عموم يحتاج الى ما يخصصه والاقرب انها إجمال الا ما يترع عليكم ما هو الذي يترع عليكم بينته الايات الاخرى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى غير ذلك وما لكم ان تاكلوا مما ذكر الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما هو الذي حرم عليكم نفسه الميت والدم ولحم الخنزير وما شابه ذلك اذا الاجمال ما لم تتضح دلالته بنفسه ويحتاج الى دليل اخر يبينه قال والمبين خلافه المبين يعني الواضح بنفسه واضح وتستطيع أن تعمل به مباشرة طبعا عندنا مجمل ومبين واحيانا المجمل يطلق عليه المبين ولا لا بعد ورود ما يبينه والمبين ما هو المبين هو الدليل الذي بين المجمل وقد يطلق المبين على الشارع على من بيّن الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام قال والمبين خلافه يعني عكسه اتضحت دلالته وهذا قريب مما يسمى بإيش فيه نوع آخر يريدونه ما أورده المؤلف هنا لا نوع آخر قريب جدا من هذا بهذا التعريف لا نعم نعم حصنت المحكم والمتشابه المحكم هو ما ظهر معناه هو السباب ولم يختلف في تأويله والمتشابه ما حصل فيه اشتباه ما حصل فيه وكان الاولى أن يذكر هذا النوع لأنه من أهم الأنواع التي ينبغي ذكرها خاصة في القرآن وهو من أهم أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام المحكم والمتشابه لكنه لم يولده لكنه من خلال كلام المؤلف هنا قريب جدا مما أورده في تعريف المجمل ما لم كثير من العلماء يعرفون المحكم بأنه ما اتضح معناه والمجمل ما لم يتضح معناه ما لم يتضح معناه مختلف بتأويله المتشابه طبعا المحكم والمتشابه الخاص هذا ما يتعلق بالمجمل والمبين قال السابع المؤول المؤول وهو ما ترك ظاهره لدليل ما ترك ظاهره لدليل ما هو قال في الشرح المؤول ما ترك ظاهره لدليل كقوله تعالى والسماء بنيناها بايد ظاهره جمع يد الجارحه يعني العضو فاول على القوه للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره انا حرصت ان اورد شرح المؤلف لانه اولى من يشرح كلام نفسه من جهه ولحاجتنا الى التعليق عليه من جهه اخرى شايكم بهذا الكلام الشيخ طبعا الظاهر اني كاتب الجواب تحت طبعا كلامه باطل من من جهتين من جهه التفسير الايه فلا يقصد بايد هنا اليد وإنما يقصد بها القوه اصلا بايد هنا ليس جمع يد وانما المقصود بها بايد اي يعني قوه هي ليست جمع يد وانما المقصود بالايد هنا القوه وهذا عليه ما عليه المحققون من هذا التفسير فالتفسير خطا اصلا فلا يقصد بالسماء بالس بنيناها بايد ان المقصود بالأيدي هنا جمعيه لا المقصود بالايد هنا بايد وإن لموسيعون يسع القوه هذا اصلا معناها ابتداء فله ما هو ظاهر يحتاج الى تاويل الامر الثاني المسلك نفسه لو لو على فرض ان المراد باليد هنا ال اليد المعروفه التي الصفه فلا يجوز تأويلها فلا يجوز تأويلها لعدم وجود الدليل على ما في ما حاجة اصلا وطبعا قال فأول طبعا هذا منها الاشاعره فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره وماذا في إثبات اليد لله حتى ننزها يعني وماذا في إثبات اليد لله وماذا فيه يعني تثبت يد لله لكنها يد تريق بجلاله وعظمته وقد أثبت الله لنفسه اليد واليدين كما قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي فلا في إشكال لكنها على كل حال جار على مذهبهم فهو يقرر ما يذهب إليه ويعتقده أما نحن فنقول لا طيب هاتوا مثال للمول لدليل ذكرنا لكم امس في الكلام عن المجاز بعض الامثله النكاح لهذا المشترك هذا المشترك لكن مؤول يترك ظاهره لدليل ما تذكرون ذكرنا هذا امس لما تكلمنا عن القرينه ما تراجعون؟ لا هذا المجاز يعني المجاز رسا القرية ممكن يعني تعتبر لأن المجاز أصلا يقولون هو صرف اللفظ المجاز قريب جدا من الظاهر في يعني لما تقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له ليش لدليل يعني استعمال اللفظ بغير الظاهر المعنى الذي وضع له لدليل هذا قريب جدا منه قال ما تريك ظاهره لدليل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد التأويل يعني توول هذا بالملائكة قرب الملائكة ليس قرب الذات والدليل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القايد وهو معكم أينما كنتم تحمل على ظاهرة ما تحمل على ظاهرة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 ألم ترى أن الله يعلم ما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعون بعلمه وإحاطته فهذا يحمل على ما يحمل على ظاهره لدليل دليل في الآية والدليل طبعا الاصل ان يكون دليلا من الكتاب والسنه وقد يكون دليلا عقليا فالظاهر المؤول ما ترك ظاهره لدليل ولا يترك الظاهر الا لدليل ولا يترك وفي الاحاديث ضربنا لكم مثال بحديث الزيارة أما علمت أنك لو زرته لوجدتني لو عنده مقصود به الأجر والثواب يعني يذيبه ويكتب له الأجر والثواب فالشاهد طبعا هذا باب يعني حساس جدا لأن المؤولة يأخذون على أهل السنة يقولون أنتم تؤولون إذن لدليل ونحن نقول لدليل لكن الإشكال هنا في قوة الدليل وفي صحته. الدليل الذي اعتمدوا عليه لا حاجه اليه اصلا لانهم تصوروا شيئا فارادوا ان ينزه الله عنه يعني تصوروا ان اثبات الصفه يفيد التشبيه او ال... لا له صفه لكن ليس كما يخطر في بالك صفه تليق بجلاله جل وعلا فكما ان له ذات ليست كالذوات فصفات وايمان ليست كالصفات هذا السابع وباب التاويل طبعا باب كبير دخل منه المبتدعة في تأويل آيات الصفات وآيات كثيرة تخالف عقائدهم ولذلك جعله الإمام ابن القيم أيضا طاغوتا من الطواغيت في كتاب الصواعق المرسلة كما جعل المجاز طاغوتا فجعل التأويل طاغوتا أبطلا من أكثر من خمسين وجه في كتابه الصواعق المرسلة لكن هذا معنى المؤول وقد يور يعني يوجد بعض الأمثلة التي تؤول لدليل ثم انتقل المؤلف إلى الثامن المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد قال الثامن المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد المفهوم هو خلاف المنطوق فالمنطوق ما دل عليه الكلام من, محل من منطوقه من محل النطق والمفهوم ما يفهم من الكلام لا من محل النطق وإنما ما يفهم من الكلام قم ما محل النطق القيام يعني قم قم لكن إيش مفهومه لا تجلس عكسه يفهم منه عدم النوم يفهم منه كذا يفهم منه يعني ما يفهم منه لا من محل النطق وانما من لوازم النطق المفهوم مفهوم الكلام نوعا مفهوم موافقه ومخالفه قال المؤلف الشرح والمفهوم وهو قسمان موافقه وهو ما يوافق حكمه المنطوق الان فلا تقل لهما اف ما منطوقه ما منطوقه اف منطوقه لا تقل اف هذا منطوق الكلام ما دل عليه محل نطق لا تقل لهم اف حرام نهيت ان تقول اف طيب ما مفهوم فلا مفهوم موافقه فلا تقل لهما اف لا تقل لهما اف لا تضربهما لا تسبهما اذا كانت اف منهي عنها نهي عنها فمن محل مفهوم الكلام الموافق للمنطوق ما هو أولى قال فإنه يفهم تحريم الضرب من باب أولى السب الشتم الذي هو أشد من قول أف فهذا مفهوم يوافق المنطوق عكسه مفهوم المخالفه وهو ما يخالفه وذكر اربعه امور في صفه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان جاءكم فاسق ما المقصود بالفاسق هنا هل هو الكافر ولا عموم الفسق عموم الفاسق ويدخل فيه الكذب على وجه العموم على وجه الخصوص الكذب لأن الخبر الكلام في الخبر ما مفهوم صفة فاسق ان جاءك غير فاسق فلا تتثبت اقبل ولذلك يحتج في خبر الثقة العدل الصادق ويقبل قوله أما الفاسق فلا لا تثبت هذا معنى مفهوم الصفة فمفهوم العكس الفاسق الصادق إذا جاءك الصادق فماذا فاقبل كلامه وعلى هذا يبنى قبول الأخبار وإذا جاءك الصادق خلاف الفاسق فاقبل كلامه فهذا مفهوم صفة مفهوم مخالفة طبعا وصفها قد يكون لها مفهوم وقد يكون لها مفهوم يعني هل المفهوم معتبر ولا غير معتبر مثلا في المحرمات حرمت عليكم قال الله عز وجل وربائبكم أو ربائبكم عفوا ثم وصف الربائب بوصفين ما هما اللاتي دخلتم اللاتي في حجوركم هذا وصف من نسائكم اللاتي دخلتم بهم كلا القيدين وصف الصفه الصفه الاولى هل لها مفهوم لا مفهوم لها بمعنى لو لم تكن الربيبه ابنه الزوجه في حجرك ودخلت بامها تحلك ما تحلك حتى لو لم تكن في حجرك حتى لو كانت مع أبيها حتى لو كانت في بيت آخر فهي يسمونها صفة كاشفة لبيان الواقع أو لبيان الغالب لا مفهوم لها فليست كل صفة لها مفهوم حكمي وإنما قد تذكر بأمر آخر واضح يا إخوان فليس كل صفة تذكر لها مفهوم مخالفة بخلاف الصفة الثانية من نسائكم التي دخلتم بهن هذا لها مفهوم فإن لم لذلك قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فالصبى الثانية لها مفهوم ولذلك نص عليه في الآية واضح؟ طيب قال وشرط ومثل له بقول الله تعالى وان كُنَّ أُولَاتِ حمل فانفقوا عليهن ايش مفهومه الا لم يكن اولاد حمل فلا تنفق عليهم عكس الا لم يكن اولاد حمل فلا تنفق عليهم اذا الشرط هنا له مفهوم ولا ما لا له مفهوم له مفهومه معتبر في الحكم طيب هل هناك شرط لا مفهوم لا مفهوم له الاصل طبعا ان يكون الشرط له مفهوم بس فيه في القران شروط لا مفهومه لها لا مفهوم لها مثل كثير نعم بس هل هذا شرط ولا صفة ولا حال لا تأكل الربا حال كونه أضعاف المضاعفة ولا تقصد بالمضاعفة صفه لي اضعافا اضعافا مضاعفا هذه في لسنا ليست في الشرط هذه ممكن تصرح للمثال الاول على مضاعفه في الصفه لكن نحن في الشرط الان وش الايه وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي وقد واتيتم احداهن نقا يعني لا تاخذ منها ولو لم ترد ان تستبدل زوجا مكان زوجها جميل ممكن يعني هو منهي ان ياخذ من اموالها حتى لو لم يرد استبدالها بزوجه اخرى طيب قال الله تعالى ولا تكره فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا طيب لو لم ترد تحصن تكرهها لا طيب آه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها طيب لو لم يرد اصلاح هذا مختلف فيه مختلف فيه ورجح السعدي ان له مفهوم وانه لم لو لم يرد الاصلاح فليس احق بردها طيب فإذا فإذا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أي يتراجع إيش إن ظن أن يقيم طيب وإن لم يظن ما يجوز يتراجعون يجوز ولا ما يجوز, يجوز يجوز طيب خذ مثال آخر كثيرة الشروط لذلك الشرط ودراسة هل له مفهوم أو لا مفهوم له مما يعني يحسم بحثه وجمعه طيب فذكر إن نفعت الذكرى طيب وإن ما نفعت ها تذكر ولا ما تذكر فيها خلاف طبعا في الأصل لست عليهم بمسيطر يعني تذكر سواء وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكن فذكر إن نفعت الذكرى اختلف العلماء هل لها مفهوم ولا لا مفهوم لها هذا موضوع خلاف فالشاهد ان هناك امثله متعدده لوجود شروط لا مفهوم لها والاصل وهذا تكلم عنه الشيخ السعدي في قواعد الحسان الاصل ولذلك الشيخ السعدي كان يحاول دائما ان يجعل للشرط مفهوما ويرجح اذا احتمل ان يكون له مفهوما رجح ذلك لان هذا الاصل هذا هو الاصل قال وغايه فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، حتى تنكح زوجاً غيره. يعني أنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح حتى الغاية. فإذا نكحت زوجاً غيره حلت له، حلت له الأول بشرطه. وشو شرطه؟ نظن أن يقيم حدود الله؟ أيوة قال فإذا نكحته معروف أنه يطلقها بس إيش يقصد بشرطه الله أعلم هل يقصد بشرط العقد يعني يعني مطلق هنا ولا يقصد الشرط المذكور في الآية إن ظن أن يقيم حدود الله قال وعدت نحو فجلدوهم ثمانين جلدة إيش مفهوم ثمانين جلدة أنه لا يزيد ولا ينقص ثمانين ثمانين ولذلك مفهوم العدد معتبر ويجعلونه من امثله الخاص الذي يراد ولا يتطرق اليه الاحتمال فلا بد من اعتبار العدد في الاحكام قال ثمانين جلده لا بد من ثمانين جلدة طيب قال فكفارته اطعام عشرة مساكين عشرة مساكين عدد صح طيب لو اطعم تسعه لا يجوز طيب لو اطعم واحد طعام عشره راعى القدر يجوز ما يجوز ما يجوز لان العدد هنا مراد فلا بد من عشرة بخلاف ما ذكر فيه الاطعام مطلقا فاطعام فعد يعني مثلا في الصيام في الصيام يطعم عن كل يوم فلم يقصد العدد الذين يطعمهم وانما بعدد الايام فيجوز ان يطعم واحدا اكثر من مره لكن اذا قيل عشرة مساكين لا بد من عشرة مساكين فالعدد لا يجوز ان طبعا الزيادة هنا ما تبطل العدد لكن الذي له مفهوم ثمانين يعني عاد طبعا ما يجوز أنه يزيد لكن في بعض الأحكام لو أطعم عشرة أكيد أحدى سيطعم عشرة يعني فهو محقق للمطلوب منه وما زاد فهو فضل أو أجر أو زيادة لكن هنا لأن المسألة مسألة أذى للآخرين فلا لابد أن يقتصر على العدد فلا يزيد ولا ينقص. فالأعداد تختلف من مثال إلى آخر هذا ما يتعلق بالمفهوم بنوعيه الموافقه والمخالفة الأصل أن العدد إذا أطلق عدد في فإطعامه ستين مسكينا لابد من العدد مثل ما لا تصدق في السنه حدد كيف؟ وين العدد ايش صعب وين العدد ما, ما حدد عدد ما لم يقل لا اطعما مسكينا او اطعما حدد القدر لا بد ان نقف مع النص لذلك العادات الا اذا دل دليل على عدم اعتبار العدد مثل ماذا إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر لو استغفر لهم مئة مرة ينفع ما ينفع فالعدد هنا للمبالغة بدليل آخر وهو أن الآية هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام السنة أما الأصل فالعدد مراد ولذلك لابد من مراءات العدد هذا خبر ما في حكم ما له إيش السؤال لا يختلف طبعا أكيد يختلف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة غير يوم كان مقداره ألف سنة يختلف هذا شيء ثاني لا دخل له بالأحكام لكن قصدك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدو هذا في الدنيا وهناك تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فهي أيام مختلفة هنا في الدنيا وهناك في الآخرة انتهى الوقت هذا ما يتعلق بالمفهوم مخالفة وموافقة بعده المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ نكملها ان شاء الله بعد الاستراحة في الساعة الخامسة ان شاء الله والربع صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لكل خير شكر الله لكم انصاتكم وحرصكم الله أعلم صلى الله على نبينا محمد